يا الله يا الله يا الله ماني بناسي قصة صارت ونازور القبور لازلت أفكر في غرابتها وبالي تشغله سعى الظهر لي شايبا له حول قرنين محجور في جوف قبر عنها لا الدنيا طواه يعزلا سلم وجاء صعبي يقولا بنشدك يلي تزور عن حالة الدنيا وعن وضع الزمان وعن هلا أنا مضى وقتي ومرت بطويلة الدهور والباقي بعمري بعيشه بينكم واستكمل أقلت الزمان اللي يبارينا على خبرك يدور الوقت نفسه ما تغير ماشي في جدوله أما البشر لا والله الا غير من حد الجذور صار انتقال من يميني لا يسار المنجله استغرب الشايب من اللي قلت وبلي شعور حط اليمين على الشمال وخاطرة فيها سلاح قلفتني عن حالة الشيبان والشيخ الوقور أهل الخبر والرأي والحكمة ضرب بالأمثلة القدوها صحاب الأمور اللي تطاع بكل شور اللي يفضون النزاع ويحكمون المشكلة قلت البعض منهم على ما قلت في وصفك قدوه لكن رايهم ما ينفر في مسأله أطاعها العميب قاء منها مجملت الحضور هل تلاقيها مع أول فرصة متنصلاه قلفتني عن حالة الخفرات رابات الخدور هل تصانب بتعايلها وبابه تقفله شهانة تشمخ عفاف وتصقل فروخ الصقور بين الفريق بشتهف ضافي وثوب تسبله قلت العذارى في زماننا زي أشكال الطيور تقليدها رجوع عرض ريش خلفها تستخملة تلبس عبات ضيقات حول الردايف والخصور فضيحة تكشف جسدها من علوه الأسفلة مضت شيال تكشف الوجنات والوان الشعور والمحرم تبدل بجوال بيدها تحمله لفوحات صفر الدلال لعرفات غش القدور تطبخ لها خدامة بالعائلة متوكلة ومني بناسي قصة صارت زور القبور لازلت فاكر في غرابتها وبالي تشغلا قلفتني بحال الشباب صلب صياد النمور الفارس اللي ينطح خصومه بزند يفتلاه الوافي الشهم الغيور اللي للعرض الجارسور البارع عنده مهبوه علم رابعه يشغله قلت الشباب بوقتنا وجهه مثل بدر البدور والجسم من زود الرخاء ما تنفتل فيه عضله قصت الشعور صيرتهم لا إناث ولا ذكور والثوب راح ولا بقال لا عالم متبنطلة فلانتين وناس تلبس كريستان ديور صارت بينهم في لبسهم والجنتلة من كان يشرب من قرار البير ما شروبه بيور والبل راعيها غدا يشرب حليب النستلا ما منهم اللي قام دون عراض جيرانه غيور من قام قاله وش في حضرته وش دخله والوالدين حقوقهم ضاعت وعنهم في نفوء إن غاب عنهم لا تذكرهم ولا جاهل ولا بد عليهم شلة تنتهى الوطى الجحور. لو تعزله عنهم تبي له شانك إنك تقتله ما راح يومي شارك الربوع بحزن ولا سرور حتى ابن عم يعرفه بل وجه واسمه يجهله وماني ابناسي قصة صارت ونازور الجبور لازل تفاكر في غرابتها وبالي تشغله نظر لي الشاي عين تجمع السبع البحور يقول لنا لا يمكن أدخل مجتمعكم وقبله أنتم لكم وقت انتصاد دعم بلاويه الصخور ما يقعد الجمال به ساعة ولا وضع جمله ومنيب بناسي قصة صارت ونازور القبور منيب بناسي قصة صارت ونازور القبور ومنيب ناسي قصة صارت ونازور القبور